ما يشوش بيج لا لطل النهار كنا عرض اللي زبدها مثل زبد البحر مثل عرض مشوش أهل عرضت بنا المكار وهدرت كنها في I'm